أَلِفْ <تصفيق> <تصفيق> الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك وي ويتم نعمته عليك وعلى ما أتم كما أتمى وقد كان في يوسف وإخوته تُن <تصفيق> إِنَّا Hallelujah. قال <تصفيق> إِنَّ Okay, that كذلك نجزي المحسنين وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبد وشهد شهيدا من آل آلاء إن كان لَكِنْ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قد شغفها حب، إننا لنا راه في ظلام مبين، فلما سَامِعٌ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ وَأَرَتَ دَاهُ النَّامُودَكَاء من الناس كناه وقالت خرج ولين فلما رأينه أكبرنه وقطن أيديه وَنَوَّلْ نَا قُلْنَا آ شَ He sanoit, että jos haluaisin tehdä, niin haluaisin tehdä, niin haluaisin tehdä, niin فإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي إِذَا هُنَّ أَخْبُو إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ bada lam min badi ma la فَتَيَانِ <تصفيق> <تصفيق> قَالَا أَهَانُ مَا إِنِّي أَرَانِي اصْرَخَ مَرَا <وقال> أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه level أحبه السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد فيصله فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال وَنَأَنَّهُنَّ جِمْنُهُمْ ذُكُرٌ لِيَعْدَرَ رَبَّكَ فَأَنْزَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ قَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبَعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَابٌ يأكلهن سبع و 7 ب ل ت خ يا أيها الملك وَمَا نَحْنُ بِتَأُوِيلِ الْأَحْلَامِ بِغَالِمِينَ وتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقاء قُلُوهُنَّ سَبْعٌ غَيْرُ فَوْسَعُونَ وَسَبْعُونَ قُلَتِ قال تزرون سبع سنين دعباً فما حصدتم فدروه في سبله unna idhra wat tunna yusufan nafsi al-an huwa ana al الملك توني به أستخلصوني نفسي فلم كان. مَا جَاءَ زَن بِجَازِم قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا و خير ان في لهم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به حتى تؤتوني موثقا تأتنني به إلا أن يحاط بكم Oma! É? ذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن نرفع درجات من نشاء وفوق كل فقد سرق أخله من قبل فأسرأ قَالُوا يَا أَيُوهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَقُذْ أَخَدَنَا مَكَانًا معاذ الله أن خذئل من وجد نامت على إنته تيأسوا منه خلصوا نجياً اَخْرَجَ عَلَيْكُمْ مَنْ ثِقَمَ مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ ما إلا بما علمنا. وما Oh! نوفد <تصفيق> القُوَّةَ لَوْ جِئَ أَبِيَّ تَبَصِّرَ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْش أولانك القديم فلما I'm mm -hmm. I'm uh -huh. Well أفلا ترقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان ينا يديه وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة وتفصيل كل شيء وهدوء